ده مهم ده ماشي يعني مهم ده ده المهم يعني نبينا محمد وعلى لي وصحبه وسلم ثم ما بعد في الأسبوع الماضي بدأنا في الكلام على أهداف الدعوة السلفية أو مميزات الدعوة السلفية خلصنا هدف الدعوة السلفية وبدأ الشيخ يتكلم عن مميزات الدعوة السلفية فتكلم على القضية الأولى قضية تحقيق التوحيد ووصلنا في الكلام لقضية أن التوحيد يدخل في الدين كله من أول داخل أمور العقيدة نفسها الإمام بالله عز وجل يتعلق بالإمام بالرسل والكتب والملائكة واليوم الآخر والقدر ثم أيضا قضية التوحيد يتدخل معها قضية العبادات فإن الغاية من كل العبادات إقامة العبودية لله عز وجل وتوحيده عز وجل وبعد ذلك مسألة حتى الحدود والأخلاق والمعاملات كلها تدخل في هذا الإطار إطار التوحيد اللي هي القضية الكبرى في هذا الدين بيقول الشيخ والدعوة السلفية تجعل كل هذا نصب عينها يعني أمام عينها فتدعو الناس أولاً إلى هذه القضية الكلية قضية التوحيد لله عز وجل يبدأ على سلفية بتدعو هذا الأمر نص بعينها فتضع بتدعو الناس إلى إجمالاً لهذه القضية الكلية قضية التوحيد ثم تبدأ بعد ذلك في تفصيل فرعياتها وجزئياتها يعني التوحيد مش والشيخ كرر هذا الأمر أكثر من مرة لأنه من خطير إعتقاد الناس إن التوحيد هو مجرد الكلمة أو إفراد الله عز وجل بصفة الخلق أو صفة الرزق دون يعني ما يتبع ذلك أو ما هو جزء من ذلك ألا وهو مسألة إفراده بتوحيد الحاكمية أو إفراده بتوحيد الألوهية فلا يزال الفرد الذي يسير في الطريق السلفي يرقى كل يوم درجة من درجات سلم التوحيد ويضيف كل يوم مسألة من مسائله فلا يمر عليه وقت يسير حتى يكون بحول الله وتوفيقه وحمده موحدا خالصا كل يوم في زيادة من دينه يعني عايزين نسأل سؤال ممكن واحد درجة التوحيد عنده أكثر من الآخر الجواب نعم لأن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص ومن الإيمان التوحيد خلاص طيب مهدام لا يقع في الشرك وده لا يقع في الشرك ماشي بس براهين التوحيد وشهود توحيد الله عز وجل وشهود معاني الأسماء والصفات والالتزام بقضية توحيد الألوهية في الصغير والكبير ده متفوت ما بين الناس خلاص يعني من توحيد الألوهية إخلاص العبودية لله عز وجل إخلاص أو توحيد الله عز وجل بعبوديات القلب زي التوكل والإنابة والحب والحاجات دي عبوديات قلبية تفاوز فيها الناس في واحد يحب الله عز وجل في واحد يحبه أشد من غيره قال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله يبقى الحب أيضا درجات والتوكل درجات والإنابة والإخبات لله عز وجل درجات يبقى إذن إحنا أمام توحيد بيقر به المرء إجمالا في البداية أول ما زي مثلا واحد لم يكن على الإسلام فدخل ونطق الشهادتين صار موحدا نعم لكن كل يوم بيتعلم مسألة جديدة من مسائل الدين وبرهان جديد على وحدانية الخلق عز وجل ويتعلم عبدية يفرد الله عز وجل بها وحده فلا شك أن توحيده يستد ماشي بيقول فلا يمر عليه وقت يسير حتى يكون بحول الله وتوفيقه وحمده موحدا خالصا كل يوم في زيادة من دينه وبهذا تفترق الدعوة السلفية عن كل ما عداها من دعوات الإصلاح الجزئية التي تنتسب إلى الإسلام ممكن حاجة تخلص جمعنا أسماء بعدما نخلص اللي عايز يصور مذكرة التفسير بعدما نخلص الدرس يملي اسم الله ده الغياب لسه اه يعني انت بتكتبوا اسماء الحاضرين ماشي خلي الورقة تلف صح ماشي فكر فج... لا ما ينفعش حد يكتب اسم حد غايب هيتاني اظن الشيخ احمد زايد يعني بيمشيكم على الصراط المستقيم <تصفيق> <تصفيق> قال وبهذا تفترق الدعوة السلفية عن كل ما عداها من دعوات الإصلاح الجزئية التي تنتسب إلى الإسلام وذلك أن هذه الدعوات تبدأ من جزئية من جزئيات الدين وكأن تحاول تصحيح الحكم والسياسة كلام ده مهم بقى أن تحاول تصحيح الحكم والسياسة وهذه من جزئية من جزئات الدين طبعاً مش هنقول زي العلمانيين ما بيقولوا وما داخل الدين في السياسة لا السياسة جزء من الدين لكن جزء مش هي الدين كله وترى أن الوصول إلى تحقيق هذه الجزئية لا يكون إلا بتجميع الناس وعدم تنفيهم حتى يساعدهم الناس في الوصول إلى الحكم ويرون أن تجميع الناس لا يتأتى إلا بالسكوت عن أخطائهم العقائرية. وبذلك يندس فيهم المشركون والذين العون غير الله وندس فيهم أيضا أهل الأهواء من طلاب الرئيسات والزعامات لأنهم يرون أن طريقهم موصلون لذلك الكلام ده كلام مهم طالما بقى الأمور السياسية فتحت لكل الطائرات فلابد نعرف ضابط هذا العمل السياسي دلوقتي طبيعة العمل السياسي في ظل حتى النظام الديمقراطي اللعب على قضية الشعبية الجماهيرية صح؟ الحزب اللي بيفوز اللي عنده ايه؟ شعبية اكتر طب هو هيجيب الشعبية دي ازاي؟ ان يحاول يجمع اكبر قدر ممكن من الناس طب هو لو حط ثوابت وقواعد خلاص واسس صارمة كتير من الناس مش هتعجبها الكلام ده؟ فالحل ايه؟ الحل يتنزل شوية عشان نجمع عدد اكبر من الناس ويبقى اتباع الحزب كتير الكلام ده بقى ما ينفعش خلاص؟ مش عشان ممكن انت توسع نطاق الحزب بتيسيرات بس بشرط يكون عندك انضباط بأسس وقواعد الشرع خلاص مش هنتغاضى عن اخطاء الناس العقائديه مثلا طيب في ناس اللي هم القبوريين والصوفية اللي عباد القبور و طيب ما نتكلمش في موضوع عبادة القبور دلوقتي عشان التيار الصوفي والناس وعامه الناس كتير بيحبوا الكلام ده فمش عايزين نخسر صوتهم ويبقوا معانا هو ده بقى دهليز السياسة اللي تذبح على عتباتها ثوابت الدين هو ده الكلام اللي قصد الشيخ بيقوله في واحد عنده قضية جزئية من قضية الدين وهي قضية السياسة والحكم بيضحي بكثير من أجله وده خطأ الصحيح ان انت ما فيش اشكال ان يكون عندك مساحة للأمر السياسي اللي يجتمع عليه كثير من الناس بس بشرط الثوابت لا تتغير والقطعيات لا تتغير ولا يكون هناك مداهنة على حساب الدين ومسألة الأصوات وتجميع الأصوات ما تكونش أهم من الثوابت خلاص شوف كلام الشيخ مهم جدا في المرحلة اللي احنا عايشينها دي بيقول يرون أن تجميع الناس لا يتأتى إلا بالسكوت عن أخطائهم والعقائدين يعني احنا مثلا نضرب أمثلة وقعية عندنا مثلا قطاع السياح أي واحد عنده مسحة من علم يعلم أن قطاع السياحة الآن في مصر بيعج بالمخالفات صح؟ طيب ده الجماعة بتوع السياحة ده يقول لك العاملين في قطاع السياحة هو طبعا يقعدوا يضربوا أرقام كده يقول لك ده العاملين في قطاع السياحة ويتعلق بهم يجي ستة مليون, مليون خليوا مثلا العاملين في المدن السياحية والقرى السياحية والمرشدين السياحيين وأسرهم هيبوا عدد مليون ولا ماشي طب إحنا مش عايزين نخسر الناس دي نعمل إيه؟ نقول إن الإسلام ليس عنده أي مشكلة في السياحة الشاطئية والسياحات الترفيهية وإن عادي ما فيش مش عندنا مشكلة خالص وسياحة الأثار وسياحة كذا ونوع بقى نتكلم ونفتح الأمور على مسعيها وما تصدقش الناس اللي بتقولوا إن الإسلام هيمنع الكلام ده لا عادي خالص إحنا ما عندناش أدنى مشكلة ولا هنمنع واحدة تقلع ولا هنمنع واحد يبلبط كله هيبقى براحته يعني خلاص؟ عشان ما نخسرش هذه الأصوات ده واحد يقول لك ده سياس فواحد يقول بقى يطلع يقول إيه السياحة حرام كلها برضه ده ده من السياسة برضو يعني لكن إحنا نقدر نقول إن في بعض المخالفات وبعض ما يخالف شرع الله عز وجل ويخالف ثوابت هذا المجتمع وقيمه في هذه الصناعة صناعة السياحة وإن هناك الكثير من البدائل الشرعية أو الجائزة اللي هتفتح مجالات أوسع وأرحب للعاملين في هذا القطاع لتحقيق أرباح أكثر بدون التخلي عن ثوابت الدين والمجتمع إيه اللي يشكال في الكلام ده؟ هيقول لك والله أنتم بتلفوا الدرع مع الشيخ يعني من الأخ يعني اللي على الشط بتاع طابع ومش ونمش عارفوا الحتة دي حرام ولا مش حرام؟ الله يقول له إن كان فيه عري وفحش وف وف وف وف ومياعة وخلاعة و و و و ده قطعا حرام أنت بتسألني عن رأي الدين وأنا غير؟ عشان ما عايزين أصوات دولة سياسية فهذا هكذا ينبغي أن يكون الأمر بهذا الوضوح إنه مش مش رغبة في تجميع الأصوات ولا رغبة في الوصول لهدف جزئي اللي هو إصلاح قضية من قضايا الحكم دي النقطة اللي عايزين نفهمها يا إخوان إن الوصول للحكم خلاص أو الوصول الأغلبية انتخابية أو وصول لحزب سياسي قوي أو, أو ده جزئية من جزئيات الدين مش الدين كله لن يكون هناك تمكين عن طريق البرلمان فقط ولن يكون هناك تمكين عن, عن طريق الوصول لسدة الحكم فقط وإلا فالرجل على سدة الحكم بقاله أديه ثلاثة أربع شهور وانتوا شايفين الأحوال فالقصة مش قصة رئيس ولا برلمان ولا رئيس حزب القصة قصة شعب وأمة ينبغي أن تتغير أفكارها لترضى بشرع الله عز وجل وتنقاد له طواعية مش إكبار ماشي فالشيخ بيقول يرون أن تجميع الناس لا يتأتى إلا بالسكوت عن أخطائهم العقائدية وبذلك يندس فيهم المشركون والذين يدعون غير الله برضو من الحاجات العجيبة يعني بمناسبة تذكرة الأخطاء العقائدية ديت إن إحنا بعد عدة ليالي هيبقى في حاجة اسمها رأس السنة الإيه؟ الميلادي. فطبعا الأحزاب والتيارات اللي بتدعي الوسطية والاستنارة والحرص على الوحدة الوطنية تسارع إلى تهنئة الإيه؟ النصارى بعيد القيامة الذي يسمونه مجيدا، خلاص؟ ونصوص كلام العلماء متفقة متفقة على إن تهنئة النصارى بهذه الأعياد الدينية اللي بتحمل عقائد قيامة المسيح أو أو, أو, أو التهنئة لا تجوز. ونصوص الآيات والأحاديث في ذلك وكلام السلف وكلام العلماء ولا إما من قديم معروف. لكن يخرج الآن من يسوق هذا بحجة شرعية ويقول لها أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم فقولك من البر نحن نهنئهم بأعيادهم وهذا كلام لم يقل به أحد من العالمين أبدا إن البر معنى التهنئة بالأعياد الشركية أو الأعياد الكفرية التي تحمل في طياتها العقيدة بتاعتهم قطعا إحنا شو... شوفنا أحد نصراني بيجي في عيد الأطحى بيطبح خروف. ليه يعني مش دينه؟ فانت هذا ايضا ليس دينك. دي أول نقطة. ثانيا دين غيرك الذي يحمل مخالفة صريحة لدينك. هو بيقول المسيح قام خلاص من من من نومه او من موته وفعل وفعل وفعل. وفعل ثم تأتي وتقول يعني عندنا اكبر تفصيل في الكلام ده والصها والص يعني شرحه بشرح وافي واصل هذه القضية. الحمد الله الشيخ <تضحق> لسام <اللي> تامير رحمه الله في كتاب الماتع اقتضاء الصراط المستقيم وخلاف أصحاب الجحيم فعلا يعني ايه الكلام في القضايا دي مستوفى في هذا الأمر فبعض الناس النهاردة هيقولك لا ما احنا لازم عشان مرعاة الوحدة الوطنية ومنع الفتن الطائفية نهنيهم وبرضه ما فيش منع ان هو يكون في نيته ايه كسب بعض الأصوات والعجيب ان الاحداث كل مرة تثبت ان هذه الأصوات عمرها ما هجيلك صح؟ مهما هما راحتا ومهما وما هما راحت في انتخابات رئاسة دوكسدهم لا في الاستفتاء دوكسدهم في انتخابات مجلس الشعب دوكسدهم خلاص؟ يبقى إذا المصلحة المهوومة اللي انت بتجري وراءها لن تحدث لن تحدث فانت بتتنازل ولا تحقق المصلحة المهوومة التي تتنازل من أجلها فالحل هيكون ايه؟ الحل الالتزام والوقوف على ثوابت هذا الدين وعدم الالتفات إلى أصوات من هنا أو من هناك قال ويسكتون عن كثير من البدع العقائد العقائدية والخرافات حتى لا ينفروا الناس من دعوتهم في زعمهم ويخترعون لهذا ما يسمونه بمصلحة الدعوة القضية الجملة دية والمصطلح ده صار يعني ليه كثير من الاشكاليات عند كثير من الدعاء لأن بزعب هذا المصطلح مصطلح مصلحة الدعوة صار في تنازلات في قضايا كثيرة فيحلون كثيرا من المحرمات ويحرمون كثيرا من الطاعات وقد يكون هذا في مصلحتهم كحزب يسعى إلى الحكم والرئاس لكنه حتما ليس في مصلحة الدعوة الإسلامية التي يقوم أساسها على التوحيد الكامل آه ممكن تحصل على بعض المكاسب السياسي لكن قطعا في قضية الدعوة لن تكون هناك مكاسب وليس أساسها على الحكم والسياسة فتصحيح الحكم والسياسة من الدين لكنه ليس أصل الدين ومنطلقه ولذلك نص الذين ينتهجون هذا النهج في الدعوة إصلاح الحكم والسياسة أولا أقول نص في كتبهم على أن عمل البر من إحسان وزيارات وعبادات وبناء مسجد وغير ذلك إنما هو ظاهر غير مراد لدعوتهم وأن هدف دعوتهم الأساسي هو السياسة والحكم وشتان بين أن يكون هدف الدعوة هو التوحيد وأن يكون هدف الدعوة هو غياسة والزعامة وإن لبس هذا أو لبس هذا بلباس الإسلام طبعاً الشيخ الفقرة دي بيتكلم فيها على التيارات الإسلامية اللي بتضع مسألة الوصول إلى الحكم هدف أسمى قبل مسألة الدعوة إلى الله وإقامة العبودية لها أو تحقيق التوحيد ماشي؟ واحنا بقى كناس يعني في, في تيارات سلفية بقى قوية بدأت تشارك في العمل السياسي ينبغى أن يخاطبوا بهذا أيضاً يعني الكلام ده مؤلف من زمان لما كان في فصيل واحد بيشارك في السياسة اللي هم مين؟ الإخوان المسلمين فبتوجه أنت بقى وعملت أن تنتقد برحتك ما أنت قاعد على البر وما تشتغلش صح؟ طب النهاردة السلفيون شاركوا في العمل السياسي ينبغي أن يخاطبوا بهذا أيضا وأن الأحزاب السلفية المشاركة في العمل السياسي تنتبه إلى أن دهاليز السياسة ومناورات السياسة ربما جرت إلى بعض التنازلات فنبغي أن يتنبه لذلك والدعوة تسعى فيما تسعى إليه إلى إصلاح السياسة والحكم ولكنها تعتقد أنه جزئية إصلاح السياسة والحكم ده جزء ينزل منزلته من أوامر الدين من حيث الأهمية والأولوية ويسعى إليه بالقدر السليم الصحيح الذي يتناسب مع القائمين بالدعوة وجهودهم وهي تدعو الله لكل سلطان صالح يريد الخير للناس يعني لو لو جه واحد يحكم الناس بالحق والخير وبالشرع يا سلام مية مية يبقى وفر علينا جهد كبير بقى في في الدخول في دهليز السياسة والانتخابات والحاجات دي خلاص طرح ما هو حكم بشراء الله يبقى كالتخير وفر علينا جهد و... <تصفيق> لو قامت دولة إسلامية على النظام الإسلامي اللي هو في تحكيم للشرع اولا ثم قائم على نظام الشورى مش النظام الديمقراطي قطعا تشكيل الأحزاب هيبقى لا داعي له لكن في ظل النظام الديمقراطي أصل النظام الديمقراطي بيسمح لأحزاب الأغلبية النهية إيه تشكل حكومات وغيرها فحتى لو رئيس جاء النظام الديمقراطي لو أنت تركت الساحة قلت خلاص يبقى حزب النور مش لازمة أو الأحزاب الإسلامية سامنهاش لازمة خلاص الرجل بيطبق الشرع نروح بقى طب ما هيستأثر الأحزاب العلمانية يحصلوا على الأغلبية يوموا يشكلوا الحكومات وديها تنوي الرئيس لأن في الدستور الجديد السلطات موزعة ما بين رئيس الجمهورية وإيه ورئيس مجلس وزراء يعني اللي هو البرلمان فإذا لابد تشارك في الحياة السياسية أما لو افترضنا جدلا أن قامت حياة سياسية على النظام الإسلامي القائم على الشورى وأهل الحل والعقد ساعتها الأحزاب هيكون دورها هامشي مش هيبقى هناك حاجة إليها ماشي لكن في ظل النظام الديمقراطي حتى لو رئيس الجمهورية الإسلامي لابد من وجود الأحزاب الإسلامية أيضا حتى لا تخل الساحة لغيرها من الأحزاب العلمانية تستأثر بالأغلبية وتدعو جميع السلاطين القائمين إلى تحكيم الشرع الله في أنفسهم وما خوالهم الله إياه أما أولئك الآخرين الشيخ بيقصد الجماعات التكثيرية أو اللي بتناوئ الحكام فهم يشرقون ويغضون لو أن حاكما دعا إلى شيء من الإسلام وطبق شيء محكم إحكام يبقوا يعني هو دعوتهم مفرد تطبيق الشرع حاكم طبق الشرع يقولك انهم يريدون ان يبقى التناقض قائما بين الحاكم والاسلام في دعوات كده شغلتها التسخين وتكفير الحكام وان يبقى فيه تناقض دائم بين الحاكم والمحكوم لا الصحيح ان احنا لو لو اظلم الحكام الظلم تبقى الى الله وحكم بالشرع ماشا احنا ده اللي عايزين مش هيبقى فيه اشكال لتستمر دعوتهم اللي هم يعني يريدون التناقض ويكون مبرر وجودهم وذلك أنهم يرون أن توجه الحكام إلى الإسلام نهاية لوجودهم وسقة لدعوتهم وقد يشعرون بهذا ويحاربون هذا عن علم وقد لا يشعر به كثير منهم يعني أنا نتكلم بصراحة يعني الطائرات الجهادية اللي بتدعو للعنف أو يعني اللي ما يسمى بالجهاد المقدس ضد الحكام الظلمة النهاردة في وجود دكتور محمد مرسي كحاكم بيقول أنا عايز أطبق الشرع ولم يطبقه بعد بس عايز أطبق الشرع هم بقى يعني هي هي يعني كيف تسير دعواتهم بين الناس هو كان بديدنه إن الحكام الطواغيت الظلمة الجائرين لا سبيل لمواجهتهم سوى بالقتال وبالسيف وإن أي شيء غير ذلك كتعليم الناس العلم أو دعوتهم أو نشر الخير والحق في الناس كل هذا لن يتأتى بثمار وكلام ده كان بيصرح به بي وصرح به قادتهم إن التغيير في العالم الإسلامي لن يأتي إلا عن طريق السيف أو عن طريق الجهاد كما يقولون يعني. أما يعني إن, إن إصلاح المجتمع أو تغيير وجهة نظر الناس ناحية الشرع والدين أو يعني تعليم الناس العلم وغير ذلك ودعوتهم للخير وإقامة فروض الكفاة فيهم إنه يغير المجتمع كان ده مثار سخرية منهم وأن مستحيل تتغير هذه الأنظمة الطاغوطية بغير الخلع والانقلابات وغير ذلك فلما تأتي ثورة بيضاء ثورة بيضاء يعني بدون دماء يعني كبرى يعني زي الثورة المصرية مثلا والثورة التونسية ده بيطعن هذه الطريقة في التغيير التي تبعناها أبناء التغيير الجهادي في مقتل ليه هو بيقولوا الناس ان بن علي وحسن مبارك مش هيمشوا إلا بالعمليات العسكرية والجهاد، خلاص طب ما هم إيش؟ يمجر عمليات عسكرية وجهاد، مش هنقول إن اللي مشوهم. احنا دعوة. احنا يعني مش مش بنقول من اللي لكن كنت بتنظر إلى إن سبيل التغيير هو فقط ماشي، طب ما لا أنا كنت بنظر لإيه؟ لا أنا كنت بنظر ان سبيل التغيير إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع والتغيير يأتي من عند الله وأتى من عند الله ولا ما أتى مش بيدين؟ مش بيد ماشي؟ فإذا الحاكم المسلم الذي يسعى لتطبيق شرع الله الآن هم عندهم إشكالية هو هيعارض مين؟ هو عايز يرفع شعاره الجهاد ماشي يا عم ترفع شعارة الجهاد بس ضد مين؟ هو كان بيرفعها ضد الحكام الظلم الخائنين العملاء ما معدوش موجودين لذلك يعني ألفت نظر إخواني إلى إن أدبيات التواغير الجهادي وتصوحاته قلت من بعد الثورة يعني كان قبل كده بيانات متكررة مثلا لتنظيم الجهاد ودكتور أيمن الظاهري وقبل الشيخ أسامة بن لدي وكده بعد الثورة رتم التصريحات ده, ده ليه هو منتظر عما تسفر عنه الأحداث مستني يشوف محمد مرسي هتبق الشرع لما هتبقش طب هو لسه ما تبقش بس رجل يعده بالتطبيق ويحاول ويسعى لذلك حملهم هذا أيضا على العصبية في الدعوة وحب الظهور ورغبة في ألا لا يأتي الخير للناس إلا من طريقهم ولذلك عادوا إخوانهم في الدعوة وذلك كما تعادل أحزاب السياسية بعضها بعضا يسوءهم أن يصل آخرون إليه ولو كانوا مسلمين مثلهم وخيرا منه أو أن يصلح القائمون في الحكم أنفسهم وكذلك الشأن في كل دعوات اتخذت جزئية من جزئيات الإسلام مرادا ومنطلقا وغاية له كالدعوات إلى الإصلاح الاجتماعي من محاربة شرب الخمر والاختلاط وأندية الفسق والفجور وما نحو ذلك يبقى احنا اخوانا مبتلين بالدعوات الجزئية, الجزئية هو يحمل جزءا من الحق ويسعى إليه لكن بيصور ان هو كل ده الحق وما سواه باطلا ماشي واحد بيسعى لتعليم الناس العلم خلاص وعمل جمعيات علمية وانشاء طلبة علم ومعاهد علمية ده حق لكنه ليس كل الحق فإن من الحق الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والمشاركة السياسية والبر والإقصاط والإحسان الفقراء والإعنات الاجتماعية كل ده جزء من الحق لكن هو بس للعلم بس زي كثير من الدعاه اللي بيعلمون الطلب العلم ماشي جزئية من جزئية الدين في دعوات أخرى قائمة على الإعنات الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي الأستاذ عمر خالد مثلا عمل جمعية اسمها صنع الحياة جميل خالص يوفز وفتاقات كثير من الشباب خلاص في اعمال بر وخير واه واه بس هو كل ده الدين يعني الدين هو دي بس مفيش علم خالص طيب مفيش توحيد وعقيدة خالص طب مفيش دعوه الى الله طيب في جم... في جهات أخرى عملت جمع زي جمعيات خيريه مثلا عملت أعمال بر واقساط ومساعدة للفقراء وعطف على اليتامى واه واه جميل جزء وجزئيه من جزئيات الدين بس هو كل ده ده, ده كل الدين جزء، في ناس نظروا لإصلاح الحكم والسياسة، وشاركوا في أحزاب وانشغل بكامل هيئاته وطاقاته في هذا، جزء من الدين طبعاً نحن نصلح السياسة، لكن هو كل الدين الجواب لا، يبقى إذن إصلاح السياسة والحكم، تعليم الناس العلم، دعوة الناس إلى الخير والحق، الجمعيات الاجتماعية، الإعانة في دعوات البر والإحسان والعطف على الفقراء واليتامة، كل جزئيات من الدين، إلا هينشغل بوح... والجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله كل دي جزئيات من الدين لانشغال بإحدى هذه الجزئيات وتعظيمها والحط من الباقي وده الخطأ لكن الدعوة السلفية والسلفية الحقيقية الذي يعمل في كل هذا وحتى لو همته جابته في جانب خلاص فيش مشكلة تتفاوت همم الناس أنا متميز في الجانب العلمي لكن ما أقولش على الدعوة إلى الله تضيع وقت وما أقولش على الجهاد تطرف وما أقولش على السياسة ده حسبيه ومقولش أقولش يبقى الحاجة لما بعرفهاش تبقى وحشة إزاي؟ أنت تحزن أن غيرك من إخوانك كفاك ما عجزت عنه؟ بالعكس أقول الحمد لله أن في ناس سدد هذا الثرق يبقى الدعوة السلفية تدعو إلى الدين كاملا إصلاح السياسة إصلاح الحكم إصلاح العلم إصلاح العقيدة الإحسان ما بين الناس والجهاد في سبيل الله وكذلك دعوات البر والإحسان والعطف على الفقراء واليتامى. هذه الجمعيات والدعوات التي تتوقف عند جزئيات من جزئيات الدين يظل يضل سعيها ولا تصل إلى أقل إلا إلى أقل القليل من النتائج وقد يبقى أفرادها في دوائر ضيقة من العلم والعمل ثم يتفرقون ويتمزقون بل قد يجتمع معهم أهل النيات الفاسدة ومحبي الظهور والمتح وهذه الأمور من جزئيات الإسلام وإن كانت مطلوبة مراد إلا أنها يجب أن تبقى في الإطار العام. من دعوة الإسلام الشاملة العامة وأن تكون أجزاء في هيكل التوحيد كل دي جزئات الدين تفعل ما تستطيع منها لكن تبقى جزء من كل وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى لهذا كان المنطلق السلافي في إخلاص الدين لله أولا وتحقيق التوحيد ثم إنزال جميع تكاليف الإسلام منازلها بعد ذلك من إصلاح الحكم والسياسة والقضاء وإقامة الحدود تطهير المجتمعات من الفساد وتربية الرجال والنساء على الدين الحق من عبادة ومعاملات وأخلاق مهمة جدا كلمة انزال جميع تكليف الإسلام منازلها يعني كل جزئية على حسب أهميتها وممكن الأهمية تتفاوت لو أنا في العراق أو في أفغانستان في جزئيات للدين تعليم الناس العلم وأعانة الفقراء المحتاجين وفي جهاد المحتل إيه اللي عن جهاد المحتل لان ده جهاد دفع الامريكان محتلين ارضنا ماشي يبقى اذا انشغال افراد المسلمين في هذا المكان ينبغي ان يكون بما هو اولى لان ده منزلة التكليف في هذا المكان تجعل هذا له الاولايات الاولى طيب رحنا مثلا منطقة بتعج بالبدع والخرافات والصوفية مثلا اللي هم اصحاب شركيات مثلا ومثل هذا يبقى اولى الاولايات ايه نشوف الفؤر بسنا ونجبلون بطاطين ماشي ما هو الفؤر ما جبلون بطاطين دا حاجة حلوة بس في ناس بتشرك بالله بتطوف بقبر وتنذر له وتفعل وتفعل وتدعو غير الله عز وجل يبقى اول اوليات نضع اسس وقضايا التوحيد نصب عيوننا ونعلمها للناس وبعد كده نستكمل جزئيات الدين يبقى مهم جدا انزال جميع تكاليف الاسلام منازلها ومنازلها دي تتفاوت من مكان لمكان ومن وقت لوقت صح؟ أقول هذا هو المنطلق السلفي او هذا المنطلق السلفي هو المنطلق الصحيح السليم وهي دعوة الرسل على رأس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى التوحيد اولا وأخيراً ثم أنزل الأعمال منازلها حيث مناسبتها فنزل تحريم الأطعمة بمكة حيث يستطيع المسلمين تنزيل ذلك تنفيذ ذلك وكذلك نزلت الصلاة والأخلاق والدعوة والصبر على الأذى وبعض المعاملات في المجتمع المكي ثم تدروجت التشريع من قتال وزكاة وحج في مجتمع المدينة طبيعي ناس مستضعفة في مكة ينزل لهم تتشريع الزكاة زكاة ايه هم معاهم فلوس طبيعي ايه هم معاهمش فلوس فالزكاة ما تبقاش الوقت ده الزكاة تبقى في مكة لما يعملوا تجارات ويربحوا يوم ينزل لينزل ايه عليهم في مكة الصبر على الازى وتزكية النفس والاخلاق والدعوة ومثلها والصلاة لأنهم ينفعوا يصلوا ونحن نرى أن الدين قد كمل بعد حياة رسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تعطيل فرضية من فرضيات لكن يقوم أهل الدعوة والجهاد من أوامر الدين بما يستطيعون وما يطبقون تحقيقا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ويجب أن يكون ذلك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وفق سنته فيحقق التوحيد في أفراد الدعوة أولا ثم يدعون إلى العمل الصالح حسب القدرة والاستطاعة والأولوية والنسب اللي الناس تقدر عليه واللي يستطيعون الأولوية الأولوية اللي كنت أتكلم عليها حسب المكان وحسب طبائع الناس ناس غلب فيهم الجهل بنشر العلم ناس غلب عليهم مثلا اللي تسلط الأعداء ويبقى الجهاد وأقامت فرضة الجهاد ناس غلب عليهم المسكنا والفقر ويبقى الإعانات ومثل ذلك ووفق سياسة تحقق للمسلمين أن يقوموا بالدين كله في جميع شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية وكل ذلك في إطار التوحيد الذي هو غاية العمل الإسلامي ومراده وهذه الميزة للدعوة السلفية هي من أعظم مميزاته السؤال ممكن حد يسأله لي هل حققت دعوة السلفية ذلك يعني هل حققت دعوة السلفية التكامل في كل مناحي وأجزاء الإسلام يعني عملت في كل الجزئيات دي جهادا وسياسة وعلما وعملا ودعوة وكل ده ربما نجا نناقش في ذلك ونقول إن في بعض المسائل فيها قصو وبعض المسائل, بعض المسائل محتاجة تكامل أكبر من ذلك لكن ينبغي أن تكون الصورة متضحة لأن في بعض الناس لما بيعجز عن جانب بيهمله تماما ولا يسعى إليه أو لا يتعاون في من يكمله في ذلك وفي بعض الناس عشان هي الجانب ده لا تحسنه أو لا يخدم الجزئية اللي هي بتسعى إليها بتقدح فيه يعني مثلاً جزئية العمل السياسي في ناس بتكتهد فيه طيب يضعف هذه الجزئية مسألة خصوصاً مع تنزلات السياسة والمحاورات السياسية المعروفة يضعف هذه الجزئية مسألة طلب العلم وتعليم الناس الاقتداء بالكتاب والسنة وتعظيم أمر الكتاب والسنة وعدم تقليد أحد فيبقى ساعتها بدل ما نقول إن إحنا مقصرين في طلب العلم يأخذ بعض الناس يقولوا إن طلب العلم ده ربما يؤدي إلى تفريق الناس أو أن تعليم الناس هذه العلوم ونشرها وعلوم التوحيد يؤدي لتفريق الناس فالشيء اللي يصعب عليه يقدحه أو الشيء الذي لا يحققه يقدح فيه ويعيبه والإنصاف يقتضي إن أنا أسعى إلى تحقيق كل جزئيات الدين وما عجزت عنه أقول ده هم من الدين بس أنا مش قادر أعمل ده هم من الدين بس أنا مش قادر أعمل لكن أقول مش من الدين أو مش مهم أو تضيع وقت يبقى هذا الخطأ وباختصار إذا أردنا أن نعرف الدعوة السلفية أو أن نعرف الدعوة السلفية قلنا إنها دعوة التوحيد والتوحيد يعني هذا الفهم الشامل للدين الذي شرحناه آنفا رأفة وإعانة الفقير ابتغاء مرضات الله والحج ما قصد به إلا تعظيم الخالق سبحانه وتعالى وتوحيده الهدف الثاني أو الميزة الثانية من مميزات الدعوة السلفية بعد تحقيق التوحيد تحقيق الوحدة الدعوة الإسلامية دعوة عامة للناس جميعا. قال تعالى: يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال صلى الله عليه وسلم في ممتاز به عن غيره من الرسل وكان النبي يعني غيره من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة. موسى بعث لبني إسرائيل. يعني صالح أرسل لقومه يعيس وهكذا كل نبي يبعث إلى قومه خاص وبعثت إلى الناس كافة والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ولما كان الناس مختلفين في شأن هذه الرسالة العظيمة ويكون منهم الكافر ومنهم المؤمن قال تعالى وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فإن الله عز وجل أوصى عباده الذين أمنوا بأن يكونوا إخوة يعني ندبهم وفرعد عليهم أن يتحدوا إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويعني هذا انتفاء الإيمان عند انتفاء الأخوة ذلك كان من علامات النفاق الفجر في الخصومة آية المنافق إيه ثلاث إذا خاصم فجر وهو المبالغة في المبالغة في الخصومة وقد جاءت لأمر القرآن الكثير والأحدث الصحيحة الكثيرة بالحرص على هذه الخوة وتشيد بنائها والنهي والوعيد الشديد على الفرقة والتفرق قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تروقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرات من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض إبقى سبحان الله مسألة الاقتتال الداخلي النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا إما باستحلال الدم فيكون كفرا أكبر أو بغير استحلال يكون كفراً أصغر وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وحث الله ورسوله على كل ما يقرب المسلم من أخيه المسلم إذن الدعوة الإسلامية وبالتالي الدعوة السلفية تحرص أشد الحرص على وحدة المسلمين وعدم تفروقه فالأحاديات والأحاديث تحض على هذه الألفة وهذا التعاون وهذه الأخوة في الحديث أن رجلا غفر الله له عندما خرج ليزور أخاً له في الله في قرية غير قرية أوقف الله عز وجل على مدرجته يعني على طريقه ملكا قال له أنت راح فين؟ قال له راح زور واحداً قال له راح له ليه؟ قال له لله قال له ما فيش بينكم ولا مال ولا تجارة ولا كده قال ما زرته إلا الله قال فإني رسول الله إليك يخبرك أن, أخبرك أن الله قد غفر لك وأن الله عجب من رجل وامرأة أطعم ضيفهما وبات جياعا مع أولادهما النبي صلى الله عليه وسلم كان بتأتي الضفان فيرسل مع بعض الصحاب فأخذ الصحاب الضيف ويأكلوا ما يكلش هو امراته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربك من صنيعكم البارحة والحق أن الإسلام لم ينتشر إلا بهذه الخوة العجيبة التي ربطت بين الصحابة في صدر الإسلام فلولا إيواء الأنصار لإخوانهم المهاجرين وحب المهاجرين وعفتهم مع إخوانهم الأنصار لما كانت هذه الفتوح العظيمة وهذا الانتشار السريع للإسلام شرقا وغربا من العجائب في التاريخ الإسلامي مع, فتح النبي مع دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مسألة المؤخرة بين المهاجرين والأنصار أكبر حمل التكافل الاجتماعي عدد كبير جدا من المهاجرين لا أهل لهم ولا مال ولا مأوى يؤون بالكامل في بيوتات الأنصار ونشبه النمزج العجيبة زي نموذك عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن ربيع لما يريد أن يقاسمه الأهل والماء ومع مع مع كرم الأنصار وطيب نفوسهم لكن مع عفة المهاجرين ويقول له بارك الله في أهلك وملك دلني على السوق مش هفضل على عليهم لا بيروح يتجروا بعد كده تكثر أمواله ولذلك كان من أعظم البلاء على الأمة الإسلامية ما وقع بينهم من فرقة وخلاف وشقاق جعل السيف بينهم بعد أن كان على أعدائهم بعد ما كان المسلم كلهم سيفهم على الأعداء بقى السيف بينهم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة خذ هذا السيف فقاتل به حتى إذا وجدت أمتي اختلفت وضرب بعضها بعضا فحطمه على صخرة من صخور سلة جبل يقول له خلاص قاتل بالمشركين لقيت الناس في بعضها ما مستخدموش بقى قصروا وما تأتلش مع المقاتلين أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهكذا فعل محمد بن مسلم لما بدأ يحصل ما من الصحابة كسر صيفه وما إيه ما قاتلش به ولذلك قال تعالى لا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ريحكم يعني قوتكم واصبروا إن الله مع الصبرين أي أن الفشل والغياب النصر سببه الفرقة وهذا هو شأن المسلمين في العصر الحاضر أمة عظيمة العدد وسعة الإمكانيات غنية التراث، ومع لكنها مع ذلك أمة ضعيفة مشبتة مهزومة وما ضعفها إلا بفرقتها وتنازعها. بعد كذا الشيخ يبدأ يتكلم خلاص الواقع قراءات الواقع بتقول إن المسلمين مفرقين، مسلمين مفرقين. هذا الافتراق في إيه بقى؟ الشيخ ذكر نوع من الخلاف والافتراق بين المسلمين وعايز يميز بينهم ويقول إزاي نتعامل معهم عشان نحل هذا الخلاف. اختلاف بين المسلمين ممكن يكون في العقائد ومسائل الإيمان وممكن يكون في العبادات والمعاملات. دا الخلاف بين المسلمين لا يخرج من هذاي. ممكن نختلف في عبادة يعني في الصلاة نتوضّأ زاي ونصلي زاي وممكن نختلف في عقيدة. تعال نشوف بقى نحل هذه الإشكالات ازاي. أول حاجة الاختلاف في العقائد ومسائل الإيمان وقد بدأ هذا الاختلاف يسير في مسائل قليلة. الحكم على مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب منها أكافرا هو أم مسلم وهل يجب قتاله أم لا وفي سبيل ذلك نشأت بدعة الخوارج ثم المعتزلة ثم بدأ الخلاف حول صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه ابتدع هذا الخلاف عبد الله بن سبأ اليهودي ثم انتقل منه الجعد بن درهم ثم الجهم الجهم بن صفوان ثم الجعد بن درهم تتابع ال القائلين بهذه القضية الخطيرة. ثم توسع الخلاف العقدي ليشمل مسائل كثيرة ويمزق المسلمين إلى نحل وعقائد شتا يبقى الاختلاف في الأمور العقادية لم يكن موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعلم المسلمين العقيد بعد كده في عصر أكبر الصحابة ما كانش في خلاف العقائد ما بين المسلمين مطلقا مسائل العقادية كانت متفق عليها المسائل الكبرى والكليات الكبرى كانت متفق عليها وما فيش خلاف عقائدي مطلقا بين المسلمين أو بين الصحابة رضوان الله عليه في أواخر عصر الصحابة ظهرت أول بدعة عقائدي أو اختلاف عقائدي بين المسلمين وظهرت أول فرقة في الإسلام قالوا وهي فرقة الخوارج ماشي؟ نشأوا على قضية بدأ تتوسع بعد ذلك لقضايا كثيرة خلفوا فيها أهل السنة والجماعة لكن المسألة اللي نشأت عندهم تكثير مرتكب الكبيرة اللي عمل كبيرة من الكبائر ثم مات ولم يتب منها الخوارج بيقولوا عليه كافر خالد مخلد في النار وأهل السنة والجماعة قالوا هو مسلم عاصن في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عافى عنه قصة الخوارج نشأت مع التحكيم بين علي رضي الله عنه ومعاوية خلاص فخرجوا على علي ورفضوا قضية التحكيم علي بن أبي طالب أراد أن يأد الخلاف ما بين المسلمين والقوى الكبرى اللي كانت موجودة في ذلك الوقت مسلمين مع معاوية رضي الله عنه ومسلمين مع علي بن أبي طالب فقال نحتكم خلاص نضع عمر بن العاص وابي موسى الأشعاري للحكم في هذه القضية فقبل ما يصدر الحكم أصلا انشق بعض الناس من جيش علي وقالوا لا نحتكم الناس دي نحاربها فقط يرفضون الاحتكام خلاص قبل ما يصدر الحكم وطبعا علي بن أبي طالب وعمر بن العاص وابي موسى الأشعاري لم يتفقا في قضية الحكم دي حاولوا التفاوض ف... وبعد كده صار القتال ما بين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية وكانت قد انشقت هؤلاء الخوارج انشقوا بالفعل وبدأوا يتخذوا آراء مستقلة من هذا الرأي رأي بتاع مرتكب الكبير أن مرتكبة الكبيرة اللي وقع مثلا في كبيرة العقوق أو وقع في كبيرة الزنا أو وقع في كبيرة مثلا السرقة كل يقولون لو مات قبل أن يتوب هو خالد مخلد في النار ونسجوا على هذا المنوال في أبواب كثيرة من أبواب العقيدة فصار عندهم مذهب مستخل قتلهم علي بن أبي طالب بعد أن فرغ من قتال معاوية قاتلهم علي بن أبي طالب وقبل أن يقاتلهم أرسل عبد الله بن عباس ليناظرهم فناظروا عبد الله بن عباس في قضية الحكم ونال علي بن أبي طالب هل يجوز أن يحتكم هو معاوية رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري وعمر بن العاص هم الخوارج كانوا يقولون لا إني الحكم إلا لله فقال لهم علي بن أبي طالب كلمة حق يراد بها باطل نعم إن الحكم إلا لله لكن هل يجوز أن نحتكم فيما اختلفنا فيه إلى البشر نعم صح هم بيقول لا ما كانش يجب أنه يحتكم لحد ينفس فيه حكم الله عز وجل فنظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مناظرة كبيرة مشهودة جابهم كلهم كده وعد نظره فرجع كانوا أربعة ألاف رجل كانوا أربعة ألاف فراجع بألفين رجع بنصهم تابوا إلى الله ورجعوا إلى معسكر المسلمين وألفين صبروا على ذلك لا مش الشيعة الشيعة ظهروا بعد ذلك لكن الخوارج كفروا عهم المسلمين وكانوا يقاتلون من بقي مع علي بن أبي طالب وطبعا كفروا علي وكثير من الصحاب دي أول بدعة عقادي نشأت في الإسلام وأول فرقة نشأت في الإسلام ظهر بعد ذلك في أواخر عهد علي بن أبي طالب الشيعة الذين نصروا أهل البيت وغلو فيهم وادعوا فيهم العصمة والإمامة وأن الإمامة لا تجوز لغيرهم خلاص؟ دي تاني فرقة تظهر في الإسلام فرقة الشعب لزن تزنون. تضاد يعني واحد يمين واحد شمال كل قول بيحكم بخطأ القول الآخر أو بطلانة ونرجع تاني بعد كده نقسم اختلاف الضادات ده ده لحاجة اسمها اختلاف تضاد سائر وغير سائر سائر يعني محتمل يعني النص فيه مش واضح أو واضح بس فهمه ملتبس أو فهمه متنوع أو ممكن أن واحد يفهمه بطريقة واحد يفهمه بطريقة أخرى وهذا أكثر ما يكون في أبواب العبادات أبواب العبادات أما اختلاف التضاد غير السائر غير سائر يعني ما يتبلعش يعني ما يمشيش يعني ما ينفعش اختلاف تضاد غير سائر وهذا اللي بيكون في الأمور القطعية أو ما فيه نص يعني المسألة في واضح ما فيه نص من كتاب أو سنة أو إجماع قديم أو قياس جلي ماشي؟ أنا كنت عايز سأسمح لكم على الصبورة سأسمح لكم المرة الجاي. الاختلاف اختلاف تنوع واختلاف تضاد تنوع يعني ده ينفع وده ينفع وده ينفع المطلوب فيه نتكامل مع بعض اختلاف الثاني اختلاف تضاد واحد راح الشرق واحد راح الغرب خلاص نرجع تاني نقسم خلاف التضاد ده لسائر وغير سائر السائر الذي ليس فيه نص او النص فيه غير واضح او النص محتمل ليس فيه نص من كتاب او سنة وليس فيه اجماع ولا قياس جليل اما خلاف التضاد الغير سائر اللي ما ينفعش مطلقا هو الذي نصوصه هو واضحة فيه نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. أغلب الخلافات الغير سائرة بتكون في الأمور اللي العقائديين، لأن عقائد المسلمين نصوصها واضحة، ففش اختلاف. هو حد يقدر يختلف إن في جنة ونار، حد يختلف في وجود الله في أولوهيته وربويته وأسمائه وصفاته، حد يختلف في الملائكة في الكتب في غسل، ماهدي أركان الإيمان، أركان العقيد. لذلك نقول إن أغلب اختلاف التضاد غير السائر يكون في الأمور العقائدية. زي ما هو قالها الشيخ هنا عبد الرحمن. وصلنا الكلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. أن الاختلاف في العقائد ومسائل الإيمان. اكتب جنبها خلاف تضاد غير سائر. الخلاف في العقائد ومسائل الإيمان. خلاف تضاد غير سائر. والدليل عليه أنه خلفتها ضد غير سائر أنه كان قليل جدا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بل كان معدوما وقليلا جدا في عصر الصحاب وبدأ بمسألة يسيرة لا مسألة الخوارج اللي هي مسألة مرتكب كبيرة وبعد كده ظهرت مسألة الأسماء والصفات عند الجهمية ومن وافقهم ثم بعد ذلك بدأ يشمل مسائل الكثيرة قال الشيخ ونظرة سريعة إلى كتاب من كتب, كتب الفرق كالملل والنحل لشهر الثاني والفرق بين الفرق للجورجاني او اختلاف المسلمين وعقائد المصلين لابو الحسن الأشعاري يريك كم من الفرق العقائدية ظهر قبل تمام القرن الثالث الهجر يعني قبل ما نكمل سنة تلتمية كان ظهرت فرق كثيرة لأسف في الإسلام واختلاف العقائد بالطبع يؤدي لاختلاف القلوب والأعمال وغالبية اختلاف التضاد ده تضد غير السائر واللي هو في العقائد ده وفي أصول الدين يأتي عن الجهل والهوى والبدع أما هنيجي نقول خلاف العبادات اللي هو الخلاف التضد السائر ممكن يأتي نتيجة اختلاف فهم النص اختلاف وصول النص مش شرط يكون في النية سيئة لكن الدليل واضح كالشمس من القرآن والسنة وتجي الناس تخلفه ده تقاطعا لا يسوع عشان كده سموه خلاف تضد غير سائر أو سموه الخلاف المزموم والدعات السلفيون منذ الصدر الأول دعوا الناس إلى التمسك في أمور العقائد بالكتاب والسنة وترك التأويل الباطل والهوى والتعصب وكان لدعوتهم من البركة أن بقي جمهور المسلمين وعمتهم على سنن الحقي متمسكين في عقائدهم بالكتاب والسنة والدعاة السلفيون في هذا العصر السائرون على منهج السلف الأول في دعوتهم وجهادهم يدعون الأمة كذلك إلى الأخذ عقائدها من الكتاب والسنة فقط ونبز جميع البدع الاعتقادية العقائدية والاجتهادات والتصورات الغيبية التي جاء بها المشعوذون والدجالون والمتكلمون على الله بلا علم الخلافات اللي نشأت في أبواب العقيدة اللي أخرفت ضد غيساء مجاش من قلب الأمة الإسلامية جاء من ناس دخلاء عليه زي الله بن سبق اليهودي زي الجهم بن صفوان الجعد بن درهم كثير ممن قرأوا كتب فلاسفة اليونان والرومان وأدخلوا علم الكلام في عقائد المسلمين وبدأوا بقى يؤولوا الصفات وينفوا الأسماء وغير ذلك فكل ده كان دخيل على نسيج الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ده النوع الأول من الاختلاف اسمه الخلاف العقدي واحنا سميناه خلاف التضاد غير السائر أغلب المسائل العقائدية متفق عليه لذلك اللي هيخالف فيها يبقى خلاف مزموم وخلاف غير سائر ماشي طب حلوا إيه الخلاف ده الحل فيه إيه رأيكم الحل الحل إن الناس تاخد علمها من الكتاب والسنة زي ما الشيخ بيقول الحل إن الناس تتعلم العلم وتسير على نهج السلف الأول عايز تتعلم عقيرة تعلمها من الكتاب والسنة بفهم السلف رضوان الله عليه ما تاخدش بقى من فلان أو من فلان أو من فلان طيب فلان الفلان اللي فلان, فلان بيقول وبيقول في الأسماء والصفات كذا كذا دعك من كل هذا عليك بالصدر الأول الصحابة رضوان الله عليه فطريقة علاج خلاف التضاد هو الرجوع إلى الكتاب وكتاب السن بفهم السلف رضونا عليه علاج الجهل علاج الهوى وتحكيم الآراء كل ده يكون نخرج به من هذا الخلاف النوع الثاني من الخلاف الخلافات العملية اكتب جنبها يعني العبادات اكتب جنبها خلاف التضاد السائر قالوا هذه الاختلافات في أمور العمل من عبادة ومعاملة ونحو ذلك وإن كان ضرره أخف من أضرار الاختلاف في العقائد أنت بتتوضى ثلاث مرات وأنا بتتوضى مرتين بتمسح الرأس كله وأنا ممسح نصف الرأس أنت عندك مثلا تحت المسجد واجبة وأنا عندك تحت المسجد سنة الوت وكل هذه خلافات اسمها خلافات إيه؟ سائغة خلافات عملية خلافات في العبادات أو في المعامل إلا إنه يجور أحيانًا إلى الشقاق والخلاف، وده غلط. صح إن الخلافات في المسائل ديّة لا تجور المسلمين أبدا إلى الشقاق والخلاف. ولهذا كره الرسول عصا صم الخلافة مطلقا حتى في هذه الأمور العلمية الفقهي. أم بعض الناس اللي بيقول اختلاف أمة رحمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كره الخلاف مطلقا وإحنا بنقول خلاف في الأمور العقدية ده هوى واتباع للهوى، وخلاف في الأمور الفقهيه ممكن يجور للشقاق والنزاع. تم ما اللي بيقول اختلاف أمتي رحمة؟ نقول هذا ليس بحديث اختلفوا متي رحمة ليس إيه بحديث بل صح صحا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال الخلاف شر كله الخلاف شر كله قال الله عز وجل بحب الله جميعا ولا تفرق عمر ما كان الاختلاف ممدوح أبدا عمر ما كان الاختلاف بين الناس ممدوح ولهذا ذا يكره الرسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه مطلقا حتى في هذه الأمور العلمية الفقهية والصحابة كانوا أبعد الناس عن الخلاف لهم دائما عايزين يجمعوا الأمة الإسلامية ويجمعوا الناس حتى على القول الواحد حتى في الأمور الاجتهادية هدد عمر بالضرب على خلاف نيسير عايز الناس كلها على حاجة واحدة ما يختلفوش وقال في مسألة الغسل هل يجب من الإنزال أم من مجرد التقاء الختانين اسألوا عش فلما ذكرت حديث الرسول اللي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد واجب الغسل رجل جاء زوجته دون أن ينزل عليه الغسل ولا معلهوش يعني الغسل متعلق بالإنزال ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقل الختنان فقد واجب الغسل أنزل أو لم ينزل فقال عمر لو سمعت أن أحدا أفتى بغير ذلك خلاص بس أنا فانص ما تختلفوش بقى لجعلته نكالا ولما كان لي اجتماع على رأي واحد في كل المسائل الفرعية العملية متعذرا فإن, الأمر فإن الله عز وجل أمر برد الاختلاف إلى كتابه وسنة رسوله وقد أمر أيضا بأن يعذر بعضنا بعضا فيما لم نستطع التوصل فيه إلى رأي واحد يبقى في أمور إحنا مش هنقدر نحسم الخلاف فيها لأن النصوص فيها محتملة وده عنده نص وده عنده نص أو مثلا الزكاة في حلية النساء في نصوص تحتمل أن فيها الزكاة وفي نصوص تحتمل أن فيهاش طب هنحسمها إزاي؟ هي لن تحسن إحنا نجتهد في رد الأمر إلى الكتاب والسنة ثم نحترم هذا الرأي ورأي الأخ طالما في أمر إيه مش عقيدة يبقى أمور العقيدة لابد أن تحسن أمور العبادة والمعاملات يجتهد فيها ويرجع إلى الكتاب والسنة ثم يعذر بعضنا بعض وضع كده يبقى ده طريقة حل الخلافات أمور العقيدة محسومة قولاً واحدة لا إلا أنها أذلتها واضحة من الكتاب والسنة أمور العمل والمعاملة محتملة فنجتهد في الرجوع إلى الكتاب والسنة والاجتهادات وأقوال السلف الصالح ثم بعد ذلك يعذر بعضنا بعضا وكان هذا هو منهج الصدر الأول من سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعدهم يختلفون احيانا لكن يعذر بعضهم بعضا ولا يتعصبون لأقوالهم ويردون ما اختلفوا فيه إلى الله ورسوله وكان هذا أيضاً شأن أئمة الإسلام، الأعلام وفقهاء الإسلام في جميع الأقطار من الأئمة الأربعة وغيرهم، يفتون ولا يتعصبون، يعني أمام أحمد والأمام الشافعي يقولوا خطأ، رأيي صواب يحتمل إليه؟ الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، أنا وفتي، زي ما أسعى عبدالله من, عب... من سعود رضي الله عنه كان يقول أقول فيها بقولي، أنا أقول فيها رأيي، فما كان خطأ فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان يبقى إذن تكتهد وتقول ده الأقرب للسنة وده الأقرب للنص والنص يدل على كذا كذا فإن قال قائل بخلاف ذلك فإيه نعذره يفتون ولا يتعصبون ويدعون تلاميذهم إلى نبذ التعصب لأقوالهم إذا خالفت الدليل أشهر من أثر عنه ذلك أيضا الشافعي رحمه الله كان يقول لأصحابه إذا رأيتم كلامي يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحق سيبوه وصح عن أبي حنيفة رحمه الله وغيره من الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي يعني سيبوا كلامي وخدوا بالحديث يبقى يدعون تلاميذهم إلى نبذ التعصب لأقوالهم إذا خلافت الدليل ولذلك استمرت وحدة أمة تشريعية الفقهية زمنا طويلا لكن إشكال جهن من, من المتأخرين المتعصبين هنختم بالجزئية ديت نشأ في المسلمين من حرم الاجتهاد ورجوع إلى الكتاب والسن وحرم استخدام الدليل زاعما أن فهم الدليل والحجة قد وله خلص اللي بيفهموا راحوا اللي بيفهموا أبو حنيفة وملك الشفعي وأحمد ومحدش بقى إيه يتكلم بعدهم طيب ما ننظر للدليل وممكن تكون في أقوال للتابعين وللصحابة غير الأئمة الأربعة تكون هي الأصح يقول لك لا حرم استخدام الدليل زعمًا أن فهم الدليل وحج قد ولا وحرم على الناس العمل إلا بأقوال الأمة الأربعة. أنتوا شايفين أنتوا إحنا نقرأ الكلام ده عجيب إيش معنى الأمة الأربعة؟ الأمة الأربعة على العين والرأس لكن في غيرهم اكتهادات. أنتوا شايفين الكلام ده عجيب بس في زمان كان الكلام ده مقدس وأن أي واحد يفتي بغير مذهب الأمة الأربعة يحاسب. ده في ناس اشتكت شيخ سمت أمير للحكام يقولوا ده بيفتي بغير مذهب الأمة الأربعة. وراحوا اشتكوا له ده بيقول في مساله الطلاق بغير قول اليم الاربعه وبيقول في مسألة الزياره بغير قول اليم الاربعه وبيقول في مساله مثلا الـ الـ الـ الـ شد غحال بغير قول اليم الاربعه وغير ذلك فاشتكوه فكان يعاقب الشيخ الاسلام تيميه على ذلك وتعقد له المحاكمات والمناظرات ان هو خرج خرج قول اليم الاربعه وهو سبحان الله هو قول اليم الاربعه هي الدين فقط هو من الدين لكن هناك اجتهادات سبقت ذلك وربما كان الحق في غيره اجتهاده وانتشرت هذه الحكم البدعة المقيتة في زمان ضعف الأمة بزوال ملك العباسيين لا هي كانت في ملك العباسيين في أخر ملك العباسيين بدعة التعصب المذهبي وغلبت ملوك من العجم والممالك الذين لا يحسنون العربية ولا يفقهون في الدين فنشأ التقليد والتعصب والتفى المقلدون المتأكلون بالدين حول أولئك الصلاطين الجهلة تجد في زمان الدولة المملوكية وفي أخ الدولة العباسية يقول لك إيه مفت الحنابلة مفت الملكية مفت الشافعية مفت الحنفية بس حد ويلزمون المفتي بمذهبه ما تفتيش خارج المذهب بتاعك خلاص لو طلع خارج المذهب بتاعه حتى أدماء المذهب نفسه ألفظوه يعني شيخ السلام تيمية حنبلي نشأ حنبليا فلما تحرر من المذهب وصار يفتي بالراجح عنده الموافق للدليل والموافق لأتقال العلماء الثقات حتى عاب عليه الحنابلة أنفسية بقى ما زهب قالوا لا ما تطلعش بقى ما الإمام أحمد وأغروهم بحرب أهل السنة ودعوات السلفية داعين إلى لجتهادي ونبز التقليد والتعصب فأصاب أهل, السنة أهل الدعوة السلفية من هؤلاء شر مستطير وذلك لأن هؤلاء المقلدين الملتفين حول صلاطين السوء أغر عامة الناس بأن من يطلب الدليل أو الحجة ويرمر بالاجتهاد فإنه يرفض علم الأئمة الأربعة الشبهة اللي بتأتي عند أي حد بيقول نأخذ بالدليل يقولك أنتم تحقرون من الأئمة أنتم تحقرون من الأئمة الأربعة لا نقول الأئمة الأربعة وعلمهم على العين والرأس لكن إن خالف قولهم الدليل فهم أنفسهم من دعوا إلى ترك أقوالهم والأخذ بما يوافق الدليل نقف هنا ونكمل المرة القادمة إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك الشذر لا لي إله إلا أنت استغفوك وتوب إليك